ويا قوم لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم ولكنني اراكم قوما يا آلُ ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي قزاين وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلِكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزَدَّدِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا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 صادق قال انما ياتيكم بالله ان شاء وما انتم بمعجزيد ولا ينفعكم نصيح ان ارد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 وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَجْرِمُونَ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَब्ْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَصْنَعِ الْفُلْكَ فِي أَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ وَلَمْ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ